عينه يَشرَبُ بِهَا عبادُ اللهَّه يُفَجرِرُونهَا تَفجير يفُونَ بٍ نَذْرِ وَيَخافونَ يَوْمَن كََ شَرّهُ مستُسْتَلطير وَيُطَعمونَ الطَّعَامَ عَى حُبِّهِ مِسكينَ وَيَتمَو وَأَسيرار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 وَجَزَهُمُ بِمَا صَبَر جََّةَ وَحَرير مُتكينَ فِيهَا على الأرائِت لَا يَرَونَ فيِيهَا شَممسَو وَل زَمهَرير وَدانََةً عَلَيهِمُ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَ قُطُوفُهَا تَذللَ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا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 عَلَيْهِمْ مُوسِيَةٌ بُسْتَانٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَوْهُم رَّبُّهُمْ وَسَقَاهُم رَّبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا